الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلّي وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام فهذه هذه الحلقة الثامنة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام القرآن وفوائدهم اتبعوا هذا قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقد سبق الكلام على شيء من هذه الآية لكن بقي الكلام على فوائده فوائدها فمن فوائد هذه الآية فضيبة ما نحن عليه من دين الله حيث أضافه الله إلى فقال صبغة الله ومن فوائد الآية الكريمة أن أحسن شريعة يستمسك بها الخلق شريعة الله عز وجل بقوله ومن أحسن من الله عبادة ومن فوائد الآية الكريمة يوجد إخلاص لهداه جلاله بقوله تعالى ونحن له عابدون لأن تقديم أجار مظهور في ذلك الحصر ومن فائدة هذه لا الكريمة موجود إخار العبد لأنه عبد لله ومغفرها للعبودية أن يكون من كثلا لأمل الله سبحانه وتعالى مجتمبا لنهيه لأن العبودية مأخولة من التعبد وهو التذلل محبة وتعظيم قل أتحاد دوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أي يا محمد ويصف أن يكون خطابا لكل من يتوجه على الخطاب والاستفان هي قولها تحاجوننا كلها الاستفهام للإنكار والمحاجة هي المخاصمة لإقناع الخصم لأن كل واحد من الخصمين يدري بحجته ليلزم بها الآخر وقيله كلها أي في دينه وشرعه فتقولون نحن الذين على الحق معانا الحق مع من اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ربنا وربكم اتفاقنا واتفاقكم أنه رب الجميع وإذا كان هذا إقراركم فإن الواجب عليكم أن تأخذوا بشرائه الآخر فالآخر لأنه رب فهو أعلم بمصالح عباده وغلّه يملك ما شاء من أمورهم فيأمرهم وينهاهم على حسب ما تطريه حكمته ورحمته ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني أن رب واحد لي جميع وأن أعمل عمل فخاص في كل ذي عمل كل ذي عمل فعمله له يحلى ولهذا قولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وهذا كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي فكيف تحادثيننا بالله عز وجل ونحن نتفق جميعا في أنه ربنا ولكن أن تنتخالفون هذا رب فلما أمانون ولكم أمالكم ثم ختم الآية بكثل الإخلاف الإخلاف الله عز وجل وإخلاف الشيء تنقيته من ناشوبه فالمعنى نحن له مخلصون في العبادة لا نعبد غيره ولا نتخذ ربا فيه في هذه الآثة الكريمة الإنكار على من يحاج بالله تعالى العز بل بما يعلم أن الأمر بخلافه لقوله تعالى قل أفحاد دون الله المتواجد هذه الآت الكريمة أنه ينبغي عند المحاجة ذكر ما يتفق عليه الطرفان ليكون ملزما للآخر فيما يحصره هذا هذا الحفاظ بقوله وهو ربنا وربكم وقد صدق في تفسيرها ما يتبين به وجلالكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة التبرة من أعمال مشتكين ولا تزال بأعمال أهل الحظ لقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له قوة شخصية. يعتز بها في دينه وفي شرعه وفي منهاله في قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ومن برائدها الحذر من التشبه بغير المسلمين لأنه إذا كانت أعمالهم لهم وهذه قضيه المسلمة فلا يجب أن يتشبه فيما قط من أعماله ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم ومن ترائد هذه الآية الكريمة فضل هذه الأمة بإخلاصها لله عزوجل بقوله بقوله تعالى ونحن له مخلصون أي لا بعيدين ثم قال تعالى أن تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغاث من عما تعملون أنهنا بمعنى بل وهمجة الاستفهام أي بل أتقولون والاستفهام هنا للإنكار يعني أن الله تعالى ينكر عليهم هذا القول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصطاد كانوا هودا أو نصارى وهل هذا يعقل أن يكون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصطاد المتقدمين كانوا هودا أو نصارى واليهودية والنصرانية لم تحدث إلا من بعدهم. هذا نفسه بالمعقول كما قال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجين في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يقول عز وجل عن هؤلاء اليهود والنصارى منترا عليهم أن تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسطار كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن المعروم أن الجواب بل الله ذو الجد هو, هو الأهل وإذا كان الله تعالى أعلم وقد بين أن إبراهيم عليه صراط والسلام وبنيه ويعقوب وبنيه كلهم كانوا على الحق كلهم كانوا على الأخلاق فكيف تأتون عنكم وتقولون إن إبراهيم كان يهودياً أو إن إبراهيم كان نفسهم ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله من أظلم من استفهام والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أظلم من من كتم شهادة عنده من الله لأن واجب على المستشهد أن يشهد ولا يكفل من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وتقديل الجواب لهذا السفام عند قول لا أحد أظلم من هذا وما الله بغافل عما تعملون ما هذه نافية وبغافل خبر مبتدأ ودخلت عليه الباء التأكيد التاكيد فلان كن له تعالى غافلا ما نعمل اما يعمل هؤلاء بكمال علمه ومراقبته جل وعلا في هذا في هذه الاسئله كلمه فوائد اولا هذه الدعوه الباطلة كاذبه من اليهود والنصارى الذين قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوت ورستاق مهوداً أو نصار ومن فائدها الإنكار عليهم والمنادات عليهم بجهد لقوله آمتم أعلم أن الله ومن فائد من فائدها اتخاذ هذه القاعدة العظيمة لرد جاوى أهل التعطيل الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه وقالوا لا يمكن أن تصف الله بهذا لأن هذا حادث أو لأن هذا يعتبر التجسلين أو ما أشبه هذا فنقول لهم أأمكم أعلم أم الله فإن قالوا نحن أعلم فقد نادوا على أنفسهم بالظلاء وإن قالوا بل الله أعلم قلنا إذن فأدثوا ما أثبته الله من نفسه من الأسماء والصفات على حقيقته وانفوا ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات ومن فوائد هذه الآية الكريمة فأتوب نشد الإنسان ما علمه الله عز وجل من العلم لا سيما في أعظمها الأمور وهو توحيد الله عز وجل بقوله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتم ما علمه الله عز وجل فإنه من أظلم الناس وأظلم كتم شهادة أن يكتم الإنسان ما أشرب ما أشرب وابه عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال علم الله عز وجل ومراقبته بقوله تعالى وما الله بغاة من عما تعملون ومن فائدها للعافية إثبات إثبات إثبات النفي في حق الله ولكن يجب أن نعلم أن النفي المحض في ثبات الله لا يوجد لأن النفي المحض عدم محض والعدم يذهب الشيء ولكن لا توجد صفة نفي عن الله إلا لتضمنه كمالا ولهذا نقول كل صفة اتى الله عن نفسه فانه تضمنت كل أولهما اولهما تلك الصفة المذكورة وثانيهما إثبات كمال ضدها فمثلا قال الله تعالى ولا لهم رد في احد فنفضنا عن نفسه لماذا بكمال عدله عز وجل لا لعزله عن الظلم ولكن بكمال عدله لم يظلم أحدا وعلى هذا فقط وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته